ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتموا من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وَلَرُ مَثْوكُم خَالدينَ فِيهَا إِللاا مَا شَ اللهَّ إِ رَبَّكَ حَكيمٌ عَم وَكَذَلِكَنُ وَلّ بَعَ اللهَّ لِمِينَ بَعظ بِمَا كانَانوا يَكْسبون يا مشرَجِن وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ